بسم الله الرحمن الرحيم بنا بي بخشنداي مهربان ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون هاوار بو ترازو بازان اوانه كيبيوانه بكن بو خويان لسن مالي خلق بتواوي وري وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ بَلَامْ كَاتِكْ بُوَيَنْ پَيوَانَ يَا چِيشَانَ بُكَنْ كَمْ يَانْ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ آيَا أَوَانَ نَازَانِنْ كَبِيْغُمَنْ زِندُو دَكْرَيْنَوَا لروجك جوردا يوم يقوم الناس لرب العالمين روجك كخلج لبربار جاي برواد جاري ذهاني عن داد كلا إن كتاب الفجار لفي سجل وما أدراك ما سجين باب شيمان بن Sunkaras tina meyta vambaran lan audaftereci pasti rjda to tuzandir audaftereci kitabı marquum. Daftereci nusra va. Ve ilüyiyi yu meidilı mukedibin, aladıne yukedibun biyumüddin. Ha var lo rujda bo bi bruyan. Avanik bruyanak وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. كس أوروجابدرو نازانث مقرهموس تمكارش جوناهبار. إذا تثلا عليه آياتنا قال أساطير الأولين. حركاتك كاتك آيات كان أم يبو بخويندري توا. ضل أمان أفسان في شنانن. كلا بل رَأَلَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ نخيروان يا بالكو جنجي أخرى پانی کدای کرپر دیهنا و بس دا كلا إنهم عَزْرَبِهِمْ يَوْمَئِذِ الْمَحْجُونُ نخير براسی لو راجدا ببشن لبینی نفرورد <تخ Weihnachts> ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ لَبَاشَانْ بَيْقُمَانْ أَوَانَ دَسْنَدُوَ زَخَوَى ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْزَا بَيْعَنْ دَوْتْرِيَدْ أَمَأَوَيَ كَبُرْوَاتَا بِيْنَ دَكَرْدْ كلا ان كتاب الابراء لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مقدوم براستينا ميكداري تاكان لناو دفتر يشي برز ما في كوبي كردنو بخش كردنيم برهما فارس راو دفتر يشي نووسين برهما نزي كان خاديبين ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون بيغمان تاكان لنا زو نعمتان لسر تخت بارقه تعرف في وجوههم نظره النعيم دبينيد لرخسارياندا جواني وغشاوى خوجوزرانى يسقون من الرحيق مختوم من ختامه مسك وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون شرابي باتشي سربموري بوني مسك بو أوبة پیشبرچی بکن پیشبرچی کردم و مزاجه من تسني من عيني يشرب بها المقربون تك الكلابي لاوي تسنيمه كانيك كان ذكرى كان وكان ليده الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون دغمان اوانيك بدكار بون تهد كانين بوانيك بروان وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُنْ قَلَبُوا فَكِهِينَ وَكَاتِيَ چِجْبِ غَرَانَ آيَةَ وَبُولَ إِمَالُوا مِنْ دَالِيَانَ بَبْتَيْكَنِينُوا قَالْتَ كِرْدِنْ بَمُسُلْمَانَا وَدَغَرَانَوَةَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَاءِ لَضَالِينَ لكاتي تشجبيان دينا يا يانود أمان جمران وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون لكاتي قدا كأوان بتسودير نن الرأون بوسر مسلمان كان تأم قسيب كان أمرك روجي دوائية أوانك بروادار بون ببي بروا كان بيدكنا على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون لسرقنا فوق <تصفيق> كرسيا وسيردكا تابزان طولي أو بيبروايا ندرا وتوا لسرقوا دواني كذا كل دنيا